من الذين يعملون هذا المساء ولا يوجد معنا الدكتور انتسينا المسجد الجامع منا ما يذكر قال الحمد لله رب العالمين واشهد لا اله الا الله وحده لا شريك له قال نبينا محمد صلى الله عليه بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرح الامور بدخالتها كل مكتبه ملع وكل بنعة ضلاله وكل ضلاله في النار أحكام المهر والمهر واجب مهر سياس ما يقدمه رجل للمراه من المنافع من منفعتي هوي كبير كشكشي ذكاء بخير زانكي لمنفعه عند الزواج منفعه مرسنين ماده بيت منكنا منفعك تعليم بيت منكنا منفعك دعاء بكردن بيت ولا دعائك هو، هو نخباش، يعني جينا كشود في وكذ، معرفين وكذ بتدعائك يدوبه، هو والمهر واجب، الله المهر واجبها في جور أمريكا النساء صدقاتهن نحله مهر. لقران جاء بمهر النامي الحاتوى بصلاة النامي وبأجريش وأعطيتهم خجورهن بأجريش الحاتوى و بنحليش الحاتوى وأعطوا نساء صلى نحله يعني هديه هبه عطيب أو ما رأيك بو أفرد عن قيمة أفردك نلخو بهاي أفردك أني يعينا أفرد, أفرد بهاي زر لو زيادرك تنسخانك زير يا مبلغك باريها الشيخي بو دار بركو بو ما رأيك ثقومت ما ندان بو أفردك كتوت طالب مضاغبيت فعلا أو أفردات ديوت والمهر واجب وتكره المغاله فيه الله زياده رايكردم لا ما رايدانا اشتكي باش نيه يعني استيكينا بسند كاتي كان كيا ييقنا صحابه روزاي فائ پرورديني ليمت عفرت ماردكات لصورت شمار اوکی لذیو که عکت صتو نزد غلام هشت و پنج گرم علتون دکاتا بیسم الله هشت و پنج گرم دکاتا بیسم الله که حدی نیست صتو نزد غلام داره بشه پنجی که کاته ولكن يجب ان يكون هذا المسجد مسجد لانه يكون مسجد مسجد لانه يكون مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد مسجد يعني في عمره الخصوص الاستنكاري ام كاردكت كعفرته بمعريكي بسيشوار مصطلقات في عمره خلاله صلى الله عليه وسلم ذمينكت باباش بسندي دزنكت والحديث عن الشيطة الرزاق وايبر اردجاري ليبا تفرمات في عمره خلاله الله عليه من يمن المرأة من يمن يعني بركة وتمان ميمونة يعني مباركة من يمن المراه يعني مباركه المراه تيسير امرها وقله مهلها يشكي في شكل باساني بري كردني سيد فردني بيني داوى فردني مالبغيني في ما شكل باسان بيتدستر وقله مهلها ما ليكي كنبت وروي كل الزبير كالراوي ام حديثي لعائشه عروق كرزوي فزاي عايشه عروق عروق كرزويوري عوام داكشي اسماءك شي ابو بكر اسماءك شي ابو بكر كازاني وزبير وعا تعرف فزاي عايشه الله وانا اقول من ضغ من شؤم المراه شؤم انت يعني بيچاني مبارك بيچاني بركه این نهامتی و بدبختی و غریبی و بی خیری امرها کاری زواج کردند که کسی براند. جاری ببینی نکه به تو خان جاری چی تا ورقه بیبینی. خان یک معجب چالد. ای به چند که ای بول؟ ایدر اشکینه داده سو یارم و ثمره ما مهرها مالك زويت وافطه برتقاني وهو تكره المغالاه فيه لما قلنا صانعا جاء قياس واقعي كما قيو جننان كما بيتو هانك غازي <تسخن> ولو خاتما من حديد او تعليم قران عليه صحيحا مريدا مزرعه اجد بمستيليق لاسنيش مستيليق كانك يسبوا بعضره الضوف كانيا آهنگ بودنی آلا هرچیالا باید اتصال کنjam. بوش ادمنه چون ای اتصال کنjam اینها حل براتی. نیم اتوانی او شکیت ماری. یعنی فر پر دی قرآن با دلیلی حدیثی و عفرتی که پیامبر الله علیه و سلم ماری کرد لبیاب. فرمی احتمس ولو خاتم من حديث برو بگر دلنا و ما رو حاضر فت. أجل مستيلاك لأعصني الشبابي هنا نبو ان دعنش دعي في عمالي خاصة هل معك شيء من القرآن آهيت لقرآن بي لبل فذكر صوراً بسن صورتك لبله في عمالي صلى الله معك من القرآن. أو, توم أو, أو ما شاء الله إيه كي ازاني اعظم امراه مهرا في الاسلام كي او افتي ماليه لهو يغرا بهذا الدور الاسلامي ا ام سلمة لا سلمة تزوجت بجيك ها ولا ام سلمة هي بينما خديجة همسليك ماريكي چيبو مسلمان بوني مردفي اوتي اگر مسلمان بي بيت ماريكي من بلتي له مسلمان بوني تو علماء ظن اعظم امراه مهر في الاسلام او كما ليكا بلتي له مسلمان بوني انسانك انسانك كافر كان زنه قيل له تطهير في بيت الله رضي الله ومن تزوج امراته ولم يسمي لها صداقا فلا مهر نسائيا مهر المثل اذا دخل بها ماري فرزنيه مجنيه لا كاتما ربرين لبشغاست نمدياري بكري او اند ماري ام نصرته اگر كان سيك افرتيكي ماري كر دوغاستي وا ماريكي راب باسن كرا دوی او کریستیان ماری و جاریق کن مهر المثل بودی الهی بزاره خشکیی خو پر زایی ام زایی او برکی چنا آمده بودا و وی یستحب تقدیم شیئ من المهر قبل الدخول سنت وا استیک نماری پیش بخره تزواست Walking a one in the area So what did he say? Addнест and 되면 When he wants to stay, Then win یا and fight over it or before, shepherden or with ent interview I say that as a matter of activity If he is BRID, an analytic and wise son then realize what else? or if he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 وعليها الطاعة ومن كان له زوجان فصاعدا بني ومن كان له زوجتان ومن كان له يعني ومن كان من الرجال له زوجان وني وزوجتان لا من زوجان بسرعه كيف انا كامل صحاب صار الزوج افرق مكان كان من افصح العرب كان فصيحي. كان من أفصح بل الزوجه طالعت لنا زمان عربي ان زوج واعقرت نعم زوج الزوجه ذبت وزوجك افصحته وابلغته يعني بلاغتي ذات القيمه ومن كان له زوجان لهكذا يبدجني هبو فصاعدا كسيان يمشوا على عدل بينهن في القسمه وما تدرو الحاجه اليه داروش کوینی که اتاق نیمانواله لای، و آواش کپیسی جانی روزانه، داروش. شاید روزی باهم فرو روزی باهم. سه شهروسر روز باهم، سه شهروسر روز با او. نفقو با جوی جانو، آبادتنه، کپیسی روزانه، داروش که هر دو هر دو سیجنا ارتشاد. ای او غلطة او غلطة في المبيت والنخق لما نول لا نفقا واذا سافر اقرع بينهن فاتك سفرك قرآ او غلطة او غلطة او غلطة قرآ مشروع على اسلام بنونا اعتبار سنوکی کوئما دبیرش کی لبین چوار کسه قبلا کد نی و غزنگی یکی تو چوار کوئما لوحانه یکی که یعنی تو زیادتری یکی که یعنی تو زیادتری نبی چیکی پرایم وای هدفش کجوار که داشت او آهاب توی دلیانی ولی المره تی انتها به نوبتها یا تصادف زوج علی اسقاطیا عفرت و هست ریخوید بذلك عفرت كيد ركض سودة دعى عائشة رضي الله عنها ودكمن بيت يان صلح لقلمير ذلك أكاد عليه أو شوي كه سليم نماي بلام طلاق شمل ويقيم عند الجديدة البكر سبعا وعند الطيب ثلاثة این کس که خزانی که نیروی مدرن امکانات با دارم دست. اگر کس که خزانی یک میان دو میان سه می‌نابد و خزانی تری هنر، اگر پس عصب حاکش و حاود رجلا قابلت آن زدوار دارد او دو رودارش بروزی يوم بدنا يجوز العزل عزل شيء؟ قال ده كرده ديني وشانتي ماده الوي راحوا من اعضاء العفله الله يجزيني كل ما فيني علم ايه جائز ام جائز نيه على الجواز مع الكراه جائز بالله ذلك الوقت الخفيف في عامل خاصة بشيء باسك بزندبتال كردني جي جي جي وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت عز الوعد الخفيف نكره ناقصا وبيتراني تيشا تزوج الودود ولد كباسة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 هو جائزني. ولا يجوز العزل ولا اتيان المراه في دوورها. تنازع فرد حاشا من اتى في دوورها فقد كفر في عليك لو لبرفع الكفار لعن الله من اتى في هو ملعون. والولد للفراش ولعبره لشبابه لصاحبه افرتك زانكاكا نعوذ بالله زناكات منالك لو افرتك خيداكت منالك هي كيفة. هي هي هي هي هي هي هي هي هي أبي الله من دار الشيوخ يتوسل في من الحاقة كنابكها بنير دي آخرتك نجب في عي الحجر زانية كيف شيء الحجر عند سبط عليه شيء ونبت ثلاثة ملكها كل واحد منهم فيه، فجأت بولد. الله يجزيك الس، لك على لك تهرب. روشنا عليك نزكك هميا شريكك أوكن زقيه هدسك أنا، فجأت بولد من دار الهبو، وادعوك جميعا. هم يأتون من رحمه أمر عليهم أن يقرئنه ويقرئنه ويقرئنه فيقرع بينهم قرعة بينهم هل سجنام زلم الله كبكامن بذ وَمَنْاسِتَحَقَّ بِالْقُرَعَةِ فَعَلَيْهِ لِلآخَرِينِ ثُلْثَ الْدِّيَأَهْبِيَ دُولَ السَّتْسِيَّ الدِّيَأِ إِنْسَانٍ يَكْبِدَ بَوْدَ وَنَكِيتِ الدِّيَأِ إِنْسَانٍ يَكْتُرِي التَّسِيَ بَشَرٌ وَبَشَرٍ يَنْبَرُؤِ خُوِيٌ مِنَ اللَّهِ بِرْدُ أو دو شريكي وشريك نعم. كتاب الطلاب أنواع الطلاب هو جائز على الطلاق جائزة من كل مكلف مختار من كل مكلف مكلف هي البالغ العاقل المدرك ها؟ فحشو شدنا حسنا قال ولا دري في رقش هنا ما قرب قصية بقيني توا منعلك سيرواج والسيمي لو كابلايك تزينينا بلاك الله و الله كلمة الله و الله صلى الله هو جائز طلاب جائزة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق حديثي الضعيفة طلاب جائزة سورة إجماليها لصوت شعر السورة القرآنية سورة الطلاق وأحكي مكان الطلاق لسورة بقرة تفصيل الكتاب بدري من كل مكان في المختار يعني مكره نبت باختيار في طلعة ولو هازلا أجا ما ما بس في صعبته على تجارب لمن كانت في طهر بوأ قرتك لطهرة لطهرة كبر لم يمسها فيه كفي عدنة بتلاي بو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتهن يعني لموعدهن كاتب مسلمانا في الزم طلاقدا أبين كاتب طلاقبا في كاتب طلاقدا إن كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وآت حقه يوم حصاده فمن شهد منكم شهرة فليصم الحج أشهر معلومات اشتكاته يعني كسر في اشتكاته يا دواكاته ينجز نخر زكاة زكاة نبت نخر صيام زكاة نبت نخر حج زكاة نبت نخر طلاق شغل به يعني طلاق أولي كبرى بكيف يخيل بازارا الأبناء دركي تورا بطلقة خاد لخزي أنا كيت ورا بينك علقة طلاق فات طلاق كتبي هي طلاق أبي أفترضك الصري معاني أنا بتيه وأبي لا بقى خياني وده بيكفي عقلي شوي طلابي فائدي في فيها ولا لمن كانت يعني أفترضك في طهر لا باكدة الصري لم يمسها فيه في عاقنات شبهتنا ولا طلبها في الحيضة التي قبلها لصر المرماني في شوتري أو طهرى طلاق ندع به أو في حمل قد استبانه فليطلقها طاهرا أو حاملا أفردك تجدك حامل بي حملكي ديار وعشكلا به طلاق أدريت بلان أجلي أولها حمل بحمل لبض كطهري كفي عاقيت شوي تاني أو كات هننا بطلاق بزريت بوعدة تطويلنا بيلصق عفرزجة وكتوان ما هو صعب لطيف خايف ربي بعازد وبرقت حالة تمني و لا تلسي تفسير ده كذا ذلكا بوتاني باسكت و أبوه ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفات. اذا كيسك انك يطلب طلاق ببيت ثواني او شي غازي كلاص ممكن أو طلب حقيق او ترى طلاقك بدعي يعني حرام يعني بدعي يردو يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن امر لعدتهن قام مخالفه ويرد مخالف حديث بن عمر يقول فليطلقها قائلا حاملا اذا بيدعه اذا بمحرم خالف الشريعه وفي وقوعه وقوع ما فوق الواحده من دون تخلل رجعه خلاف اي طلاق بدعي كويتي ان فايق لكات الصبر ما انا في زنديكي يعني فاطمه فاني اذا كوت لاخي زانكي ده ين اگر بي بشي زانكي وتي دو طلاقك أي أم طلاق بيدعية ذكوات؟ من من دوني تخلوا لي رجعه دا دا دا أو طلاق ده هنايو، ده هنايو، طلاق ده ما لا أخبر دو طلاق كوتبي. ين الله طلاق كوتبي. كوتب. يا رحم تروي تروي طلاق كوتبي. يا أنت خذ زيت رحم ایا که سکه بخیزانکی دلایلاتی صورت ممنه طلاق وکوتو یعنی تومری گچوتلای طلاق وکوتمی یعنی دو طلاق وکوتمی سه طلاق وکوتمی اایا ام طلاق دکوت علا خلاف تیا والراجع عدم الوقوع میراش وکانی ترجحی چی دکات عدم نارحت. أما سديا هي الطلاق البدعي كذا يا ناكوت كاتي أديلي أوانة دخليني وطلن دكوات قناعت في بيتك كذا. بقول له بطلب أديلي أوانة قناعت كافر. كتبه ابن بن رحمه الله بفينا وكبركم تارك بالصلاة هذه اللي فاني ونبغ وطريق أنا عدت بيا كتير. أوكى شو كتبت الشيخ العثيمين كان هو ريك إيش قلعت بيك كا عندك مسائلها يعني خلافات زور كرسة زور حادة فيس إنسان ترايوث بكا وغوسته وقليتي أناكاد. شيخ أحمد شاكر كتب فيه نظام الطلاق في الإسلام. زور تفسلي باسي أمنا سليك ردو لعلم مناصر ترجيحه أو ناكبت وافر دعوانا أن الحمد لله في الحال